وما جعل له الله الا بشرا ول تطمئن به قنوبكم ومن النصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم